ام الحنون الغاليه احيا وموت بقربها هي جنتي في دنيتي والاخره بس بابها والاخره بس بابها ام الحنون ام الحنون ام الحنون الغاليه احيا واموت بقربها اي جنتي في دنيتي والاخره بس بابها والاخره بس بابها سبابها والآخرة ما سبابها إن سيرت أو سافرت في باني وفكر بها يضيق صدري أقبع ولطيق يوم غيابها يوم تقدم امرها ونوال المرض يذرفا رهنت نفسي كلها لامي وهي اولا بها امي ونوال يا احيا واموت بدونك يا جننتي في جننتي <الآخرة بس بابها> <الآخرة بس بابها> شفت मारो बदल खो मिनु न बहु फलो نومي عندها من دون كل أحبابها بديني يعطيها الطعام اللي تبيه وشربها ولي الشرف كم مرة قمت وغسلت ثيابها حضر لها بل لي تبيه ويا حاجة اهتمر بها اي يا حاجه تفرح بها افرح بها وارضى بها حدود الغالي احيا واموت بمضا في جنتي في دنيتي والاخره باسمها صباحا روحي فدا للغاليه لو تناطيه تفشل بها ياليتني من دونها عن كل شيء صابها يا ربي طول عمرها وبرها وفخربرها خدم لها طول العمر هي جنتي وحضابها خدم لها ولي الشرف اقول واجهر بها الله عطاني برها رحمها ربي बहा बनो नवारूत बोबा हिजमि थे हिज निवा बस बाबा हे बस बाबा طول العمر لجلي عطت كم ليله تسهر بها عنت عيني وتحملت والظيم كم سوى بها مهما فعلت من اجلها رب العباد امر بها يرضى الاله اللي رضات والمصطفى والصابها يرضى الإله إذ يرضاك والمصطفى والصابها والمصطفى والصابها أم الحنون أم الحنون أم الحنون أم الحنون يا و موت بذربا قد مت في دنيتي والاخره نفس بها والاخره نفس بها هدرس الحان إنشاد, انشاد علي ابو علي